إِلَّا إلا في ضلال 112. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال 113. رب السماوات والأرض قل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 فسالت أودية بقدرها فاحتمال السيل زبد الغابية ومن ما يقدون عليه في النار رتقا حلمة أو متع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل